ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا ا ل س م ا ء انشقت وأذنت ل ر ب ه ا وإذا مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ل مدت و أ ل ق ت م ا ف ي ه ا و ت خ ل ت وأذنت ل ر ب ه ا وحقت ي ا أ ي ه ا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 إ ن ه كان في أ ه ل ه مسرورا إ ن ه ظن أ ن لن ي ح و ر بلا ان ربه كان به بصيرا فلا أ ق س م ب ا ل ش ف ق والليل وما وسق والقمر إ ذ ا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يومئذ و ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أ ع ل م بما يوعون فبشرهم بعذاب اليم ان الذين ا آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم, لهم أ ج ر غير ممنون